أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل يَكُ يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم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 حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وقال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا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 لا يملكون الشفاعة إِلَّا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جثتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أَدَو الرحْمنَانِ وَلَدَا وَمَا يَن بَقْل وَحْمنَانِ أَ يَاتَّخِذَ وَلَدَا إِن كلُلّ مَن فيِي السَّمواتِ وَالْأَْرض إَّاتِ الرحْمنانِ عَبدَا لََ أَحْصَهُم وَعدهُم عدا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ دَرْجَاتٍ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا